وَإِذَا السَّمَاءُ خُرِجَتْ أَيْذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ فَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ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 معلون فقدرنا فنعم القادر وإللي يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها غراس يشم أنكم ما الفرأت وَإِلَيْنَا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِنْ تَلْقُوا إِلَى مَا كُنْتُ بِهِ تُكْذِبُونَ إِنْ إِلَى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تُرمي بشر كالقصف كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين. فلا يُذَنُّ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيَنُّون إِذِلٍّ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا الذين إن المتقين في ظلال وعيون وثوابها مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا. بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون. وَإِلَىٰ يَوْمِئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ لا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم اذل للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن